صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السُّفَهَاءُ ولكن لا يَعْلَمُونَ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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثمرات رِزْقًا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا ما نزلنا على عدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهدااكم ودعوا شهدااكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والإجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره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 استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين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 وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا نهبطوا جميعا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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 111. وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم 112. وإيايا فارهبون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 واتقوا يوما لا تَجْزِي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أَنفُسَكُمْ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 فانفجرت منه اثنتا عَشْرَةَ عينا قد علم كل أُنَاسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من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 فَجَعَلْنَا نَكَالًا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْحِظَةً للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 ان البقره شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسفي الحرث مسلمه لا شيه فيها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 ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وَأَنْتُمْ معرضون.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 ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله ينزل الله من فَضْلِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قيل لهم آمِنُوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 قل من كان عدوا لجبريل فَإِنَّهُ نزله على قلبك بِإِذْنِ الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن فَإِنَّ اللَّهَ الله عدو للكافرين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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في آخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لكم من دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ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 Inna Allah, wij alim, wakko lutakaat Allah, wala da, suwehana, ما يقول له كن وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاشرون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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بث لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى waarheen ila naar Abraham en Ismaïl antehir bij het ien de وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمراف من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 ووصى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بني إِنَّ اللَّهَ اصطفى لَكُمُ الدِّينَ فلا يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون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 Samen de buurt En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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِرْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده من اللَّهِ